وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُم مَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ لكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة يا أيها ناس قد جاءتكم موعظه من ربكم قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين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 ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شانهم وما تتلو منهم من قران ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذت في ضون في وما يعذب ربك من مثقال ذره وما يعذب ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْطَالِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ لك ولا اكبر الا في كتاب الا في كتاب مبين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم الا ان اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ